قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين كل ما في السماوات والارض قل الله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعن لكم الا يوم قيامة لا ريب فيه